Ni <laughs> أَزْلِفَ الْسَّاعِلَ الْمَسْلِمَ I'm gonna make Wa alakal zirah Why wow. One last day too. And so الحديثة فأنا الوثين I لهم